ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع الإمام العالم، إمام الحفاظ وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وما جرى له من المحنة مع بعض علماء عصره والتي بسببها شرد من دياره حتى ضاقت عليه الأرض فلجأ إلى الله عز وجل فقبضه الله إليه. وكنا وقفنا عندما جرى بينه وبين وبين محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل نيسابور. وكيف أن محمد بن يحيى بعدما رأى وعاين علو كعب محمد بن إسماعيل جرى ما جرى وقع بينهما من الحسد ما وقع ف. يعني ابتلي البخاري بمسألة اللفظ بالقرآن وأشاعوها عنه والرجل والرجل بريء الساحة من ذلك وحتى لو كان قال ذلك فقاله على الوجه المسموح به الذي شرحناه في حلقة سابقة يقول محمد بن صالح بن هانئ سمعت أحمد بن سلمة يقول وهو من تلميذ البخاري ومن أقران مسلم دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله وكان أحمد بن سلمة ممن مشى مع البخاري في هذه المسألة ونصره من أهل نيسابول قال فدخلت على البخاري وقلت يا أبا عبد الله هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة يقصد الزهلي وقد لج في هذا الحديث حتى لا يستطيع أحد أن يراجعه قال له الزهري معروف هنا في ديت. وكلامه مسموع عند الجهة كلها عنده خراسان كلها مش نيسابور بس نيسابور هذه كأنها عاصمة خرسان يعني وخرسان هذه يعني هي عاصمة ما بلادنا وراء النهر أكبر يعني هي هي كما يقولون هي قصرت ما بلادنا وراء النهر وحاضرة ما وراء, ما وراء النهر ونيسابور من خراسان كخرسان من وراء النهر يعني نفس القدر ونفس أهمية فمحمد بن يحيى إمام أهل نيسابور مسموع الكلمة في خراسان كلها بما تحويه من أقاليم وديار وهي كثيرة جدا فقال له إن هذا الرجل الذهري مسموع الكلمة هنا وقد لج ركب دماغه ومش ممكن يرجع طبعا وجد البخاري على وضع آخر يعني فما ترى فقرض البخاري على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم قال اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام المقامة بنى سابور بطرا ولا أشرًا مش جاية فشخر على الناس دي وعايز أقول الرئيس بتاعهم في العلم يعني ولا طلب للرئاسة وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين برضو كان هناك في في مشاكل بين بالمبتاجع وقد قصدني هذا الرجل يعني الذهلي حسدا لما آتاني الله لا غير ثم قال لي يا أحمد ابن سلمة إني خارج غدا من نيسابور لتتخلصوا من حديثه لأجلي حسر يحكم بقى لكم مشاكل أنا أمشي أخرج في أرض الله يقول فأخبرت جماعة أصحابنا فوالله ما شيعه غيري كنت معه حين خرج من نيسابور ويقول محمد بن يعقوب الحافظ يقول لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه الذهاب إليه يعني كان على طول رايح جاي عليه مسلم فلما وقع بين الذهل والبخاري ما وقع ونادى عليه ومنع الناس من حضوره انقطع أكثر الناس عن البخاري لخاطر الذهلي شيخ البلد وراجل بتاعهم وكده والتهم والبخاري التهمة طبعا شنيعة والناس الأسف العام أحيانا ما تثبت بعض لأهل العلم ما تثبت أحيانا للأسف ينسون قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مجرد ما تشاع عن الشخص وإن كان من كبار العلماء أي شبهة أو أي فرية أو أي إشاعة ترى بعض طلبة العلم أول المصدقين لها لأنه في نفسه شيء في الغالب فنبسدق يعني ولو كلف خطره واستثبت لبرئت ساحة الرجل فامتنع أكثر الناس من الحضور البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة فقال الذهلي يوما ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا وكان مسلم بن الحجاج يقول لفظي بالقرآن مخلوق لا يماري في ذلك فلما سمع هذا وكان مسلم من أقرب الناس للذهلي فلما سمع مسلم هذا أخذ رداء فوق عمامته وقام وانصرف من مجلس الزهلي وبعث إليه ما كتبه عنه على على ظهر جمل وكان, وكان هذا آخر العهر به قاطعه من يومها بعد كل كتب اللي سمعها من الزهلي على جمل قال له خده لن أحدث عنك بشيء فعلا مسلم لم يحدث عن الزهلي بحديث قط كتاب صحيح مسلم أفوش ولا حدث عن الزهلي مع إنه من كبار فيوهم من المقربين جدا منه بسبب هذه الفتنة ولا حديث وقام هو وأحمد بن سلمة وسابوا الزهلي لما جرى دوت والزهلي وأحمد بن سلمة ومسلم سابوا مجلس الزهلي قال الزهلي إذا أعد كمان أسبوعين في البلد حيقلبهم كلهم عليه قال هذا الرجل البخاري يعني لا يساكنني بأرض ما يعودش معنا هنا لازم يطلع يلا يروح باء يخرج من نيسابور فخشى البخاري وسافر خشي أن يغر أن يوش به إلى السلطان فيهان أو يعذب فخرج من نيسابور يقول محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول لم يكن يتعرض لنا أحد من أفناء الناس إلا رميا بقارعة يقول أن عالاً ما تعرض لنا أحد من العواب إلا ابتله الله إن هذا من أولياء الله الصالحين البخاري هذا هو من أولياء الله الصالحين وأولي هم أولياء الله على الحقيقة أهل العلم هؤلاء الكبار ربنيون أهل الورع والصدق والزهادة والصيانة والعفة والأمانة والديانة هم أولياء الله الصالحون مش أصحاب الموالد الناس مصورة ولي معه مولد على طول من غير مولد ما يبباش ولي لا ليس كل من يصنع لهم مولد ولي بل فيهم دجالون كثيرون لا يعرفون أصلا إنما صنعوا لمصالح وفي من يصنع له موالد أناس صالحون لا يرضون عن هذه الموالد في من تصنع له موالد أئمة كبار وأناس صالحون وفضلاء وأولياء لو نشروا وأحيوا لرفضوا هذا المنكر فالارتباط منفك بين المولد والولي مش لازم يعني وهذا البخاري من كبار أولياء الله الصالحين فبيقول ما تعرض لي أحد إلا وأصيب بقارعة ابتلي ولم يسلم وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفى ألاقي نار بتولع بعين الطفي من غير أن ينتفع بها فأتأول قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وكان البخاري هجيرا عادة يعني من الليل في طول الليل يقول يقول في آخر الليل دائما هجيرا يقول هذا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد لكن الوقت قد انتهى فنتم في لقاء قادم من إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته